وهو الذي خلق السماوات ونرض في تتة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوتون بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه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 ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مستته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغتنة وأجر كبير فلعلك تارف بعض ما يها إليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا أنزل عليه كنز وضائق 119. وقدرك أن يقولوا لولا أنزل كنز معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 111. أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتغيات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما ما أنزل بعلم الله وألا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 إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أبغم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها إوجا وهم بلاخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصنون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعما ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تعبدوا إلا الله إني لا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم نليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتدعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآ 124. ورحمة من عنده فعميت عليكم, عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن جري إلا على الله وما الذين آمنوا إنهم ملاك ربي ولكن يا لكم قوم تجهلون ويا قوم ما ينصرني من الله إن طردهم أ أحكم عند الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذري أعيلكم الله خيرا الله أعلم بما إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء أنا وصح إن كان الله يريد أن هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح ننه لن يؤمن من قومك إلا من قد فلا تبتئف بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم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 حتى إذا جاء أمرنا وثارت النور قل نحمل, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمَنَ, وما آمن معه إِلَّا قليلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب مليم تلك من الذات وتعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا متعون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 نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بتوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظلون أَكَلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدَ بِلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كفروا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ هُوَ أن جأكم من الأرض واستعمركم فيها ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قريكم تبين قبل هذا مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أراعتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تنسوها بسوء كما ذا قوم قريب فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظرموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا كثروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيم فَلَمَّا رَأَى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لوط وامراة قاينه فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء آمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم أرَوْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِهِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رُشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَا مَا نُرِيدُ قَالَ لون لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد من الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وَمَا تَمَنَّىٰ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ